يحسبون كل ص ي ح ة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أ ن ا يؤفكون و إ ذ ا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ل و و رؤوسهم و ر أ ي ت ه م يصدون وهم مستكبرون سواء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 ولله ل خزائن ا س م ا و ا ت و ا ل ولكن أ ر ض ا ل م ن ا ف ق ي ن ل ا ي ف ق ق ه و و ن ي ل و ن ل ر ج ع ن ا إ ل ى ا ل م د ي ن ة ل ا ن ل ا م ن ه ا س ل ل ه الله ع ز ة و ر س و ل ا ل م ؤ م ن ي ن ولكن المنافقين لا يعلمون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون و أ ن ف ق و ا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت, ياتي أحدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني إ ل ى أ ج ل قريب رب لو فأصدق و أ ك و ن من ا ل ص ا ب ل س ي و للعلوم ا ل ه ا و ا ل ل ه خبير ب م ا ت ع م ل و ن